بِهَا صُرر مَ الررفوعةُ وَأَكأَبُم مَّضُووعةُ وَنَ مالِقُ مَصوفَةُ وَزَرَابِي مَ بثُثَ أَفَلَا يَظُرونَ إلىلَ الإِبِلٍ كَْفَ خُلِقَت وَإِلَ السَّمِكَيْفَ رُفعَت وَإِلَ الجِبالَ كيف نصبت؟ وَإلَ الأررضِ كَيْفَ سُطِحَت فَذَكرِر إَِّ مَا تَمُذَكرِرُ الَّْتَ عَلَيْهِ بِمُصَيطِر إِلَّا مَ تَوَلَّا وَكَثَض تَيُعَدِّبُهُ اللَّهُ الْ العذاَابَ